السبيل السبل جمع سبيل كما أن الطرق جمع طريق غالبا السبيل يقال في المحسوس وال وغير المحسوس يعني في المعنويات والطريق يقال كذلك لكن إذا كنا نتكلم عن طرق معبدة نجمع طريق على طرق وإن كنا نتكلم عن أشياء معنوية فنجمع طريق على طرائق قال الله جل وعلا عن مؤمن الجن كنا طرائق قددا والسبيل الفرق بينه وبين الطريق في الغالب السبيل الطريق الذي يسلكه الناس عادة بمعنى مكان طريق معروف مألوف يمشي منه الناس أما الطريق فيسلكه من يعرفه ومن لا يعرفه يعني حتى مثلا رجل ضائع شائع يسلك هذا السبيل الطريق فيقال له طريق ولا يقال له سبيل لكن إذا كان جادة معروفة جرت عادة الناس أن يسئوا عليها يسمى يسمى سبيل قال الله تعالى وعلى الله قصد السبيل ثم قال ومنها أي من ماذا من السبل جائر أي جار عن الحق مال وهذه كذب لا يمكن أن تعد ولا تحصل لا يعلمها إلا الله فالمدل الضالة كثيرة جدا منها ما نعرف ومنها ما لا نعرف أما الطريق إلى الله جل وعلا واحد توحيده واتباع شرع محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأمتنا وتوحيده واتباع شرع ذلك من النبي في كل أمة ومر معنا هو دين رب العالمين وشرعه وهو القديم وسيد الأديان ثم قال في آخر الأبيات وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن فالدين يكون بتوحيد الله جل وعلا وإخلاص العمل له ثم يكون بعد ذلك باتباع شرع محمد صلى الله وسلامه عليه لأن الله نعى على أهل الإشراك أن يبتدعوا في دينه ما ليس منه قال ربنا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله قال ربنا هنا وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ثم بيّن جل وعلا أنه لحكمة بالغة جعل الخلق كذلك ولو شاء لهداكم أجمعين ولا ريب أن كل شيء يقع كما بينا في مراتب القدر إنما يكون بأن الله جل وعلا علمه وكتبه وأراده وخلقه يكون بأن الله جل وعلا علمه وكتبه وأراده وخلقه ولكل دليلها في القرآن قال ربنا ولو شاء لهداكم أجمعين وقال ربنا قل فلله الحجة البالغة فالله جل وعلا كما أن له على عباده النعم السابغة له جل وعلا على عباده الحجة البالغة فلا يهلك أحد إلا بعدله ولا يتقدم أحد إلا بفضله هذا التبيان الأول لسورة النحل التي قلنا إنها تسمى سورة الامتنان أو سورة النعم ومع ذلك قدمت بالتخويف حتى يعلم كفار قريش عاقبة من يكفر نعم الله جل وعلا